وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَ نُقَوِّمْ أَنْصَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ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 وإن كُنتُم جنوبا فَاطَّهَّرُوا وإن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوْ لَا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ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 والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكرون إعمة الله عليكم إذ هم قوم أيّب سطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم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 l'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakaata wa amantum birusuli wa azzar tumuhum wa aqradtumullaha karudan hasanan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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزالوا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 Ya ahla al-kitab, kad jaaakum rasuluna yubayinu lakum kathiraan minma kunntum tukfoon min al-kitab wa yafooan kathir Qad jaaakum min al-lahi wa kitabu mubiin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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا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 118. 119. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 118. 119. 119. 119. 119. 111. 111. 111. 111. 121. 122.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 jika mereka keluar daripadanya, maka mereka di dalamnya. Kata dua orang dari mereka yang takut kepada Allah, mereka masuk ke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 قال إنما يتقبل الله من المتقين، لَئِنْ بَصَتْ إلَيَّ يَدَكَ لَتَقُتُ لَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إلَيْكَ لَأَقُتُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 أَنَسَ وَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 وقالت اليهود يا دُنْ لَهِمْ غُلُوَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَنُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمْ بِسُوَطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِرْبَكَ طَعِيَانَ وَكُفْرًا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 تَقَوَّلَ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَلَوَّا أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ مِن رَب بِهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 Afa layatubu na ilallah, wya'astafru na. Wallahu afulu rahim. Mal Masih bin Marya, ina Rasul, qad khalat min kablihi Rasul, wa ummuhi siddiqat, kana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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن بريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون داروا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا نبي سما قد قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولن كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم لتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 Ya ayuha الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصابع والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مت اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة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 يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوي عدل منكم او اخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت،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 وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتُ إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهِدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَأْيَدَةً مِنَ السَّمَاءِ